لم ينبغي أن يكون آخر العهد بكل شيء تفارقه طاعة حتى في السفر الإنسان <تصفيق> إذا جاي يسافر قبل أن يخرج من البيت يصلي ركعتين فيخلف في بيته ركعتين وحتى إذا فارق الفندق يعني يحاول أن يكون آخر عهده بالسكن طاعة طاعة <تصفيق> والنوم فراق لأن الإنسان يترك يقضته إلى منامه نوع من الفرق فيكون آخر عهده بالأشياء طاعة فدائما الإنسان العاقل الحريص على نفسه موفق يكون آخر عهده بالأشياء طاعة لأن الطاعة تستجدى بها رحمة الله جل وعلا قال أبو الدرداء في وصيته لأحد أصحابه أما بعد فإياك أن تعمل بمعصية الله فإن العبد إذا عمل بمعصية الله يبغضه الله وإذا أبغضه الله بغض إليه عبادة وعلى الضد من عمل بطاعته الله فتح الله له أبواب الرحمات وإن كان بعض الناس لا يجدها في الدنيا لكن هذا من عظيم ما الله جل وعلا لكننا إذا رأينا في القرآن كيف أن الله أثنى على عبادي أنهم الصالحون من عبادي أثنى عليهم بأنهم أهل طاع قال جل وعلا عن زكريا وآله هذا والله مما يعني يغبط عليه زكريا عليه السلام والإنسان كلما قرأها أو سمع أحدا يتلوها يقشعر جلده الله جل وعلا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشئين ينظر الإنسان هذه الثلاثة فيه أو ليست فيه هل هو ممن يسارع في الخيرات هل هو من يدعو الله رغبا ورهبا هل هو ممن أقشى أقرب الله أن ما ذكر الله الصالحين ليعرف بهم كما يعرف أحدنا بأخيه في الدنيا إنما ذكرهم الله وأثنى عليهم ومجدهم حتى يتأسل عباد بهم وإلا لم يصبح القرآن معنى فكيف هو القرآن أعظم كتاب فيه فيه معنى ولا المعنى لا لا